الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين المبال هذا هو اللقاء الثامن والخمسون طبعا مادة اليوم في فن النحو ونقف اليوم وقفة او وقفات أولية مع التوابع ثم نتكلم على كلام المصنف رحمه الله تعالى إنما نبدأ بوقفات لا بد منها لأن المصنف رحمه الله لما فرغ من المرفوعات التي تعرب على غير وجه التبعي لما فرغ أفرغ من المرفوعات التي تعرب كيف تعرب على غير وجه التبعي تثقة وشرع الآن في بيان ما يعرب على وجه التبعي وهذا الذي نسميه التوابع أو يسميه علماء النحو بالتوابع، فبدأ بماذا بدأ بالنعت فبدأ بالنعت وطبعاً الآن سنتكلم إن شاء الله على بعض الأحكام وبعض القواعد التي تتعلق بالتابع الأول وهو النعت بعض المدارس النحوية. يسمون هذا الباب بماذا؟ بباب النعت لأن النعت هو أول التوابع ونحاول في هذا الدرس أن نجعله مفهوما واضحا على طريقة السؤال والجواب كالعاده فلذلك نبدأ ونقول ما هو مجموع التوابع؟ هذا السؤال الأول ما هو مجموع التوابع في علم النحو مجموع التوابع خمسه مجموع التوابع خمسه والمصنف ذكر اربعه مثلا النعت ثم التوكيد ثم عطف البيان ثم عطف النسق ثم البدل وينحصر هذا العدد في الرمز الذي ذكرت لكم في القائل نبتل دقه نبتل دقه فلاحظوا النون المراد به النعت. النعت الباء المراد به عطف البيان التاء المراد به التوكيد الدال المراد به البدل, البدل القاف المراد به عطف النسق فهذه تسمى ايش تسمى التوابع إذن التوابع عددها أربعة على ما جرى عليه المصنف وخمسة عند الجمهور عند الجمهور وهناك من يجعلها أربعة أيضا حيث يجعل البدل والعطف عطف البيان شيئا واحدا لأن البدل وعطف البيان يجتمعان في أشياء يجتمعان في أشياء كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في باب البدل اليوم عندنا أول تابع وهو النات أول تابع وهو النات والتوابع كما قلنا أربعة لكن قد يسأل أحدكم ما هو دليل حصار التوابع في هذا العدد هل هناك دليل يحصر لنا التوابع في أربعة أو في خمسة على قول الجواب لا يوجد دليل نقدي نقلي على الحصار التوابع في هذا العدد بتاتا لا يوجد ولكن النحاة قالوا يعني كلاما رائعا في تحصيل هذه الأنواع ليس طريقة التتبع إنما نظر إلى كل باب على حده وركزوا معنا جيدا إذا فأنتم هذا تعرفون لماذا حصروا التوابع في ماذا؟ في أربعة أو في خمسة أولاً نقطة الأولى التابع لا يخلو أمره التابع لا يخلو أمره إما أن يكون التابع بواسطة حرف وإما أن يكون بدون واسطة هذه هذه المقتبل التابع إما أن يكون بواسطة حرف وإما أن يكون بدون واسطة فالذي يكون بواسطة حرف ماذا يسمى عندهم يسمى عندهم حرف حرف النسق وعطف النسق عطف النسق لاحظوا هنا إما أن يكون بواسطة حرف وإما أن يكون بدون واسطة فالذي يكون بواسطة يسمى عطف النسق أو يسمي كما يسميه البعض حرف النسق نسميه كما سماه الجمهور عطف النسق هذا إذا كان بحرف أما إذا كان بدون وصفة بدون, وصف. بدون حرف بدون واصفة فنقول ما حكم الذي يكون بدون واسفة الجواب الذي لا يكون لا يكون بواسطة حرفين أيضا لا يخلو أمره الذي لا يكون بواسطة حرفين لا يخلو أمره إما أن يكون له ألفاظ محصورة معروفة معلومة معدودة وإما أن لا تكون له ألفاظ محصورة ولا معروفة ولا معلومة وهذا هذا فالذي تكون له ألفاظ محصورة ومعروفة ماذا يسمى يسمى التوكيد ويسمى التأكيد كما سياتي إن شاء الله إذا كان له الفاظ محصوره ماذا يسمى توقيب. يسمى توكيبا والذي لا يكون بواسطه حرف ولكنه ليس له الفاظ محصوره ومعروفه ماذا نقول فيه اما ان يكون بالمشتق او في قوته وهذا ماذا يسمى يسمى النعف اذا كان بالمشتق ماذا يسمى يسمى النعف واما ان يكون بالجامد فهذا ماذا يسمى؟ يسمى عطف البيان يسمى عطف البيان هل نعيد هذا التقسيم؟ هو تقسيم سهل جدا يعني إذا حصلتم هذا التقسيم حصلتم ايه؟ مسألة انحصار التوابع انحصار التوابع قلنا ننظر إلى ماذا؟ أنا أعيد هذا التابع ننظر إليه لا يخلو إما أن يكون بواسطة بواسطة حرف أو لا يكون بواسطة حرف. الذي يكون بواسطة حرف ماذا يسمى؟ النسق. عطف النسق عطف النسق والذي لا يكون بواسطة حرف ماذا نقول فيه؟ نقول فيه لا يخلو أمره. لا يخلو أمره. إما أن يكون له أنصاف محصورة معروفة معلومة. واما ان لا يكون له الفاظ محصوره ومعروفه فالذي لا يكون الذي لا يكون بواسطه حرف وله له الفاظ محصوره ومعروفه ما لا يسمى توكيدا يسمى توكيدا والذي لا يكون له الفاظ لا يكون بواسطه حرف ولكنه ليس له الفاظ محصوره ومعروفه كان مشتقا هذا منظر اما ان يكون بالمشتق أو بالمؤول بالمشتق أو في قوة المشتق أو في قوة المشتق ماذا يسمى هذا؟ يسمى معتن وإما ليكون بالجانب فماذا يسمى هذا؟ يسمى معطف البيان هذا هو دليل من حصار التوابع في هذا العدد الذي ذكره العلماء السؤال الآن متى اجتمعت هذه التوابع؟ إذا اجتمعت هذه التوابع فمن احق بالتقديم مثلا اجتمع النعب اجتمع التوكيد اجتمع البذل اجتمع العطف فمن احق بالتقديم العلماء قالوا متى اجتمعت هذه التوابع قدم النعب ثم العطف وعطف البيان ثم التوكيد ثم البذل ثم عطف النسق وهي المجموعه في ماذا في كلام المصنف الاتي ان شاء الله فالمصنف جاء بها على هذا الترطيب قدم النعت اولا ثم التوكيد يعني بهذا الترطيب الذي ذكرت لكم عندما تجتمع التوابع ثم عطف قدم النعت وعطف البيان عفوا ثم التوكيد ثم البدل ثم عطف النسق ثم عطف النسق طيب التوابع التابع التوابع جمع تابع والالف تجعله وان والالف الثاني المزيد يجعل وان ما هو التالي ما ما هو التالي ولذلك قلت هذه أولويات لابد منها قبل ذكر الكلام المصنف ما هو التالي عندما نقول هذا التالي عنه ويشمل أربعة أشياء أو خمسة أشياء التابع هو اسم المشارك لما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد هو الاسم المشارك لما قبله في ماذا؟ في إعرابه الحاصل والمتجدد وليس خبرا يزيد بعض النحات وليس خبرا وليس خبرا فمثلا عندما تقول جاء زيد العالم اسم مشارك لما قبله في اعرابه العالم لما مشارك لما؟ قبله في اعرابي يعني التابع لمنعوته اذا كان المنعوت مرفوعا كان النعته مرفوعا واذا كان منصوبا كان النعته منصوبا واذا كان مجرورا كان النعته مجرورا فهو يتجبذ وليس خبرا ابدا فان هذا هو التابع والاسم المشارك لما قبله في اعرابه الحاصل والمتجدد وليس خبرا وليس خبر طيب التوابع التوابع هذا جنس عندما تقول التوابع جنس ومعلوم أن الاجناس للإدخال والفصول للإخراج هذا في الغاني فعندما تقول التوابع جنس يشمل كل التوابع الأربعة أو كل التوابع الخمسة المجموعة في الرمز الذي ذكرنا لكم نمت لو سئلتم مثلا هذا السؤال النعت عبارة من فالتوابع يدخل فيها النعت ويدخل فيه. والبعض يعني يظن على أنه لما يسمع النعت والوصف والصفة هذا أسماء لماذا لشيء واحد مرادفات نعم لكن لشيء واحد فمثلا عندما نقول البعض يعبر عنه بالنعت والبعض الآخر يعبر عنه بالصفه أعطيني يا رجلي نشوف وش يكتبون المسائل زول هذا الغرفة، ها هبطها. فالبعض يعبر عنه بالصفه والبعض يعبر عنه بالموصوف والبعض يعبر عنه بماذا؟ بالوصف والبعض يعبر عنه بالناعم يعني أسماء لشيء واحد، فعباره الكوفي ما هي؟ ما هي عبارة الكوفي وما هي عبارة البصري؟ هل هم متفقون في العبارة ام مختلفون؟ الجواب الكوفيون يعبرون عنها بماذا بالنعت فإذا سمعت النعت ولذلك المصنف قال النعت لأن غالبا لا نقول هو على مذاب الكوفيين كما قال البعض وإنما هو في بعض الاحيان يوافق النواج يوافق الكوفيين وهذا الكثير ويوافق البصريين وهذا قليل وربما خالفهما. خالفهما ولكن الغالب يوافق الكوفيين فالكوفيون عبارتهم ما هي النعت طيب إذا قلنا النعت عبارة الكوفيين فما هي عبارة البصري هذه إذا كانت عبارة الكوفيين ما هي عبارة البصريين عبارة البصريين ما ذكرنا بهم الوصف أو الصفه الوصف أو الصفه والصحيح النعت والوصف والصفة الفاظ مترادفه خلافا لما ذهب إليه بعض الكوفيين لأنهم فرقوا بين هذه الالفاظ الكوفيون فرقوا بين هذه الالفاظ وما وجه التفرقة عند الكوفيين ما هي أسباب التفرقة وجهها بين هذه الالفاظ النعت والصفة والوصف والموصول أو شيء من هذا القبيل. ما وجه التفرقه عند الكوفيين بين هذه الالفه الجواب قالوا ركزوا جيدا ما قال قالوا النعت يقال لما لا يتغير او لما يتغير عفوا النعت يقال لما يتغير واما الوصف والصفه فتقال خاص بما لا يتغير الذي يتغير ماذا يقال فيه يقال فيه النعت والذي لا يتغير قالوا يقال فيه ايش الورص والصفة وهذا التفريطة لا دليل عليها اصلا فمثلا قالوا زيد القائم جاء زيد قائم جاء زيد القائم جاء زيد الراكب جاء زيد ها فقالوا مثلا رأيت زيد الطويلة فقال هذا يتغير نعت يقع في إيش؟ لكن الأوصاف لا تتعفون يعني الحالة واحدة خاص الحالة واحدة هو التغير أما الوصف خاص بما لا يتغير خاص بما لا يتغير ولذلك يقولون أوصاف الله ولا يقولون نعوت الله مستفى الكز ما على هذه الحسوبة يقولون أوصاف الله ولا يقولون نعوت الله هذه التفرقة فيها تكلف وفيها هذا فيها تكلف وفيها أيضا إيش فرار يعني من مسألة تأويل أو شيء من هذا القبيل الصحيح كما يقال اوصاف الله يقال نعوت الله ما المانع أوصاف الله نعوت الله فهذا في الغالب الذين يمنعون أن تكون لله عز وجل صفات تنتقل يعني ينزل الى سماء الدنيا يمشي يهون الى بريدان فلذلك كما يقال اوصاف الله ويقال اين الله فما المانع في هذا واما كونهم جعلوا الصفه خاص بما لا يتغير والنوع لما يتغير فهذا لا دليل عليه بتاتا هذا هو إذن هذا؟, هذا من المسائل الضروريه التي احببت ان أرم بها عليها بقيه أشياء أخرى التابع ما هو عامل التابع؟ العامل في التابع من هو؟ هذا هو السؤال من هو العامل في التابع؟ والتابع عندنا أقول التابع لا أقصد النعف فقط أقصد توافع او والخمسة ما هو العامل في هذه التوابع؟ ما هو العامل؟ عندنا النعف ما العامل؟ الرفعة او النصب او الجره في الناس من عمل ايضا في البدل من عمل ايضا في العطف من عمل ايضا في التوكيد فهمتم سؤال ما هو او من هو العامل في التابع من هو العامل في التابع الجواب اختلف النحاه في التابع وافهموا هذا وهو سهل باذن الله فكثير من الناس يظن على ان العامل واحد وهو متفق عليه هذا غير صحيح. العامل في التابع اختلف فيه النحات اختلف فيه النحات ذهب الجمهور وعلى راسهم ايمان النحات وهو السبوين وينسب له هذا القول إلى أن العامل في النعت والتوكيد وعطف البيان هو نفس العامل في المتبوح ان العامل في النعدي وعطف والتوكيد وعطف البيان ما هو هو نفسه العامل في المتبوع الذي عامل في المتبوع هو نفسه عامل ايش عامل في النعدي وعامل في التوكيد وعامل في عطف البيان هذا قول لمن لجمهور النحات وعلى رأسهم من سباويل يعني مثلا عندما تقول جاء زيد الطويل من عمل في الطويل قالوا جاء لان جاء فعل عمل في المتبوع عمل في ماذا في المنعود وعامل في النعت عمل في ماذا في المنعود وعمل كذلك تقول في عطف البيان كذلك تقول ايش في التوكيد كذلك تقول في التوكيد واضح فلذلك قالوا الجمهور على ان العامل في المتبوع هو نفس العامل في التابع في التابع وهذا القول ما, ما صحته هذا هو قول الجمهور وهذا هو القول الراجح هذا هو القول الراجح في المستهلك هذا القول القول الثاني قول الخليل والأخفش والخليل أي والإيمان شيخ سباوين امام في النحو ذهب إلى أن العامل في كل واحد من هذه الثلاثه المذكورة آنفا من النعط التوكيد وعطف البيان هو تبعيته لما قبله الخليل الأخفش قالوا العامل في النعط والتوكيد وعطف البيان ما هو تبعيته لما قبله تبعيته لما قبل إذا قلنا بأن العامل هو تبعيته لما قبله فيكون العامل فيكون امرا إيش؟ معنويا او لفظيا يكون امرا معنويا يكون امرا معنويا واضح هذا افهم هذا جيدا اذن قول الجمهور على أن العامل في المتبوع هو العامل في التابع وقول الخبيث والاخفش على ان العامل في هذه الثلاثه هو تبعيته لما قبله فيكون امرا معنويا فيكون امرا معنويا واضح هذا طيب بقي لنا شيء واحد وهو اننا ذكرنا من التوابع ثلاثه ذكرنا النعت والتوكيد والعطف وبقي لنا البدل والعطف ايضا لانه عندنا عطف بيان وعندنا عطف نسق ذكرنا توابع الثلاثه فما هو العامل في البدل فما هو العامل في البدل العامل في البدل ايضا اختلف المحاط فيه ايضا كما اختلفوا في الثلاثه السابقه فالجمهور داو الى ان العامل في, في البدل محذوف قالوا العامل في البدل محذوف طيب كيف نعرفه؟ قالوا مماثل للعامل في المبدل منه. مماثل للعامل في المبدل منه. فالعامل في البدل محذوف ها؟ طيب كيف نعرفه؟ قالوا مماثل للعامل في ماذا؟ في المبدل منه. وذهب المبرد وإمام النحويين سبويه. وهو اختيار ابن مالك واختيار ابي الحسن علي ابن محمد ابن علي الحضرم المعروف بابن خاروف هذا ابن خاروف إمام من أئمة اللغة نحو اندلس الشميل ذابوا إلى أن عامل البدل هو العامل في المبدل منه وهذا هو الراجح أن القول بأن عامل محذوف مماثل للمبدأ منه هذا قول ضعيف أولاق أحراده ان نقول مرجح لكن القول الذي ذهب إليه الأئمة المذكورون فماذا نقول فيه نقول هذا هو القول الراجح ماذا قالوا إن العامل إن عامل البدن هو العامل في ماذا هو العامل في المبدأ لمنه الغريب ذهب أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن أحمد النحوي الحضرمي الحضراني الإشبير أيضا ذهب هذا كان حامل لواء العربية في زمانه في هذا كان حامل لواء ماذا؟ العربية في الأندلس في زمانه فكان لا يشق له غبار وهو مشهور بماذا؟ مشهور بابن عصفر مشهور بن عصفر ويقال به ختم النحو بدا بعالي وختم بعالي فذهب الى ان العامل في البدل هو العامل في المبدا منه لكن على انه نائب عن اخر محذوف لكن على انه يعني وافق الجمهور الا بهذا الاستدراج خالف الجمهور الجمهور يقولون اذا قلت جاء زيد جاء زيد اخوك جاء زيد أخوك ماذا يقول الجمهور قالوا على ان جاء عاملت في زيد وعاملت ايضا في بدل وليس هناك حذف وليس هناك حذف والمذهب الاول قال لا العامل فيه عامل محذوف وهذا العامل جاء زيد وجاء اخوك ممثل العامل الذي عامل في مقدمه جاء زيد وجاء اخوك بينما آه بينما هذا ابن عصفور قال العامل في البدل هو العامل في المبدل منه لكن على انه نائب عن اخر محذوف لكن على انه نائب عن عالم آخر محذوف يعني لا على استقلاله بذلك هو لم يعمل فيه استقلالا انما على اخر محذوف فهو عامل في المبدل واستقلالا وعامل في البدل على سبيل النيابه هذه قاعده يقولون يقولون عامل في المبدل واستقلالا وعامل في مذا وعامل في البدل على سبيل التبعيه او النيابه على سبيل النيابه يا لمصطفتان بمعنى اغلق الحزب واضح إذن فالقول على أنه عامل في المبدل من استقلالا وعامل في البدل على سبيل النيابة قول من ضعيف والصحيح هو قول الجمهور والصحيح قول الجمهور بقي لنا عطف النسق فما هو العالم في عطف النسق ذكرنا الثلاثة وما قيل فيها وذكرنا البدل والأقوال الثلاثة بقي لنا عطف النسق ما هو العامل في عطف النسق العامل في عطف النسك هو العامل في المعطوف عليه هو العامل في عليه على الراجح واضح هذا طيب هل العمل فيه بواسطه ام بدونها هل العمل فيه بواسطة أم العمل فيه بواسطة الحرف العاطف وهذا هو الراجح. جاء وعمرن. وعمرن. هذا هو الراجح فقد يقول قائل منكم لماذا قلت هذا هو الراجح هل هناك من قال غير هذا الجواب نعم هناك من قال من النحات إن العاملة في عطف النسق هو ماذا؟ هو حرف العطف هو حرف العطف وليس إيش؟ وليس العام وليس الفعل جاء زيد وامره القول الراجح ما هو؟ جاء الفعل عامل في ماذا؟ في زيد وفي عمر رفع زيدا ورفع عمرا وبينما القول الثاني يقول لا جاء زيد وعمر الذي عامل في عمر هو هو العطف وإذا كان الحرف يعني الألفاء الفاء هي التي عاملت إذا كان ثم ثم هي التي عاملت إذن معنى أن هناك حرفا هو الذي عامل هو الذي عامل هذا قول ثالث وهناك قول آخر قول ثالث يقول بأن العامل فيه محلوف هذا قول ثالث كيف العامل محلوف جاء زيد وجاء عمرو فقالوا جاء محلوف والصحيح والراجح هو قول الجمهور الجمهور ذهبوا إلى أن ماذا العامل فيه هو عامل واحد عامل واحد وليس محذوفا ولذلك ابن مالك رحمه الله ما قال يتبع في الإعراب الأسماء الأول يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل نعت وتوكيد وعطف وبدل هذا هو ما يتعلق بهذه الأولويات التي لا بد أن نذكرها قبل ان ندخل في كلام المصنف. قال المصنف رحمه الله. باب النعف. طبعا التراجم سبق اعرابها واعدة مرات. وسبق بيانها. وان اعراب التراجم واحد يجر ذيله على كل التراجم. في كل فن من الفنون. سواء قلنا ممتدى لخبر المحدوف او خبر لممتدى المحدوف او خبره ما قبله او خبر ممتدى ما بعده او مفعول بفعل محذوف او مفعول باسم فعل او ناخذ أو نقول بانه على سبيل التبعيه او نقول سبيل المجاورة او نقول بحرف جر محذوف يعني الكلام كله سبع عشر قولا لكن نقول هذه اذا كانت الترجمه معروفه فما معنى النعت ما معنى النعت اولا كالعاده لا بد من معرفه ايش من معرفه الشيء لغه واصطلاحا ما هو النعت لغه النعت لغه وصف الشيء بما هو فيه وصف الشيء تنعته ما لا تنعته يعني تصفه بما فيه تصفه بما فيه فاذا هذا يسمى ايش يسمى نعتا ويسمى وصفا او قال البعض وصف الشيء على ما هو عليه اما بما هو فيه واما على ما هو عليه يعني تذكر وتصفه يعني اذا كان طويلا جاء زيد الطويل واذا كان قصيرا جاء زيد القصير واذا كان اسود جاء زيد الاسود واذا كان ابيض جاء زيد الابيض لماذا وصف الشيء بما هو فيه لماذا هو قد يتعدد حتى ويتعدد يعني تصور أن هناك شخصا اسمه زيد وهو اسود وفي نفس الحي شخص اخر بنفس الاسم وبنفس ايش اللون وايضا تصور برحية وهذا برحية وايضا هذا كريم وهذا كريم وايضا هذا صحيح وهذا صحيح يعني لابد بد ان تأتي بالاوصاف حتى ولو كانت مئة وصف مبالغة الف وصف حتى يتبين المقصود ولذلك ابن مالك لم يقل عبثا وان نعوت كثرت وقتلت مفتقرا لذكرهما اتبعت جاء زيدون الاسود هذا ايضا الحاضرون ما يظنون يظنون ان الاسود هو الذي بجانب المسجد وليس الذي هو بجانب القهوه وكلاهما اسود وكلاهما زيد فتقول جاء زيد الأسود الطويل وكلاهما طويل جاء زيد الأسود الطويل الأعرج وكلاهما أعرج جاء زيد الطويل الأسود الأعرج الثخين وكلاهما ثخير وهكذا تأتي بالأوصاف حتى ترفع الإبان حتى ولو كان مئة ألف وص إلى أن يرتفع الإبان هذا هو المقصود بمدر من النعف من النعم ربنا عز وجل كيف هو رحيم كيف هو رحمن كيف هو غفور كيف هو يعني هكذا وانت تذكر اوصاف الله عز وجل تذكر اوصاف الله وتذكر رغينا صلى الله عليه وسلم وتذكر اوصافه تذكر كتاب الله وتذكر اوصافه وصف الشيء بما هو فيه وصف الشيء بما هو فيه او وصف الشيء على ما هو عليه هذا من ناحيه اللغه من ناحيه الصلاح ماذا أقول لكم ما هو النعت استراحي إذا ذكرنا ما قيل في النعت اصطلاحا من تعريفات وهي تعريفات متنوعة لعلنا نقضي يعني أيام كثيرة في تعريف النعت استراحي لأن النعت بالذات النعت لأنه هو الأم في التوابع أطار فيه النفس أطار في النفس ودائما كما يسمونه الأم يأخذ إيش قسمة كبيرة في التعريف ولكن نحاول أن نذكر أفضل وأشهر التعريف الطالب إذا كان مجتهبا ويريد أن يتخصص في من الفن لا بأس, لا بأس أن يعرف كل التعريف لأن ربما هناك, ربما هناك قيد اغفله المعرف وذكره معرف آخر وربما كان هناك إبهام ولفظ غريبة شرحها المعرف آخر وربما وربما فلذلك التعريف يقول في بعض النحات التابع الذي يتمم التابع الذي يتمم ويكمل متبوعه ببيان صفه من صفاته التابع الذي يتمم ويكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته أو صفات ما يتعلق به التابع أعيد التعريف التابع الذي يتمم ويكمل متبوعه بماذا ببيان صفة من صفاته أو صفات ما صفات ما يتعلق به أعطي مثال أذكر مثال مثلا جاء زيد الطويل الطويل جاء زيد ما في زيد جاء زيد صفر لماذا جاء زيد الطويل منه جاء زيد الطويل التابع الذي التابع هو الطويل الذي يتمم ويكمل متبوعه اللي هو زيد ببيان صفر من صفاته شو هي فيه؟ الطور جاء زيد الاسود التابع الذي يتمم التابع هو الاسود يتمم ويكمل متبوعه بماذا يكمله ببيان صفه من صفاته وصفاته هنا ايش أسود اسود او اذا الان في ماذا يتعلق البيان يتعلق بماذا في, في صفه من صفاته في النعك نفسه او يتعلق بصفات ما يتعلق به جاء زيد الطويل ابوه زيد ليس طويلا انما ابوه هو الطويل فهو تقول التابع الذي يتمم ويكمل متبوعه ببيان ماذا الآن تحاول هنا تزيل صفة من صفاته لتنتقل القسم الثاني ببيان صفات ما يتعلق به واذا في هذا التعريف سمان لنا تا دائما حقيقي و سببي سبب و ما يتعلق به ما يتعلق به هو سعيد القعم و و هو في التسهيل شرح التسهيل قال هو التابع المقصود بالاشتقاء وضعا او تأويله هذا ما يعني لان هذا يعني عليه مرآخة ولذلك لا لا نتطرق له بينما ابن هشام ابن هشام ذكر تعريفا جيدا قال اكتبوه هو التابع الذي يتمم ويكمل متبوعه هو التابع الذي يتمم ويكمل متبوعه بدلاله على معنى فيه بدلاله على معنى فيه او فيما يتعلق به لاحظتم لاحظتم هذا التعريف هو التابع الذي يتمم ويكمل متبوعه بدلاله على معنى فيه ايش هذا يقسمنا الحقيقي جاء زيدون الطويل والتابع الطويل تابع تابعيما لزيد يعني الذي يتمم ويكمل زيدا يكمل متبوعه في ماذا يكمله بدلاله على معنى شيء في شيء يدل عليه اما الاسوداد واما البياض واما السواد واما أه الطول واما القصر واما يعني هذا يسمى ايش التابع الذي يكمل يتمم ويكمل متبوعه بدلاله على معنى فيه او فيما يتعلق به فيما يتعلق به اي قسم هذا السبب جاء زيد القائم اخوه او ابوه وهو تابع يكمل ويتمم متبوعه بدلاله على معنى يتعلق به او فيما يتعلق به والتابع إما أن يكون مشتقا أو مؤول بالمشتق والتابع يفيد تخصيص متبوعه أو توضيحه أو مدحه لاحظوا في هذا التعريف ذكر أنه مشتق أو مؤول بالمشتق وهذا كله سياتنا إن شاء الله وكما ذكر ايضا بأنه يفيد تخصيص متبوعه أو يفيد توضيحه أو يفيد مدحه أو يفيد ذمه أو يفيد تأكيده أو يفيد الترح معالي ويتبعه في واحد من أوجه الإعراب كما كنازات إن شاء الله ومن التعريف والتنكير ولا يكون أخ الصبيعي كما يقول ابن هشام هذا كله ان شاء الله تعريف ابن هشام ولكن أنا أحاول أن أذكر لكم يعني تعريفا أقرب تعريفا أقرب من هذا وأشمل لأن هناك تعريف يعني يقول على ان هو الذي اختاره ابن مالك واختاره الجمهور في تعريف للنار وتابع مشتق أو مؤول به يفيد تخصيص متبوعه أو هو التابع الذي يكمل ويتمم متبوعه ببيان هذا أحسن ببيان س... صفة من صفاته أو صفة فيما يتعلق به وهذا يسمى عطف آه آه نعت السمن هذا يسمى النعت السمن ولذلك المالك أشار إلى هذا قال فالنعت تابع متم ما سبق ها ركزونا هذا التعريف فالنعت تابع متم ما سبق بوسمه أو اسم ما به اعتبق بوسمه بعلامه فيه او بعلامه ما بيه بيه بما بيه بما به اعتلق اعتلق هو السبب فكذلك ابن مالك ذكر هذا التعريف الذي ذكرنا لكم شو هو الاول التعريف الاول هو النعت هو التابع الذي يكمل ويتمم متبوعه ببيان صفه من صفاته وهذا الذي يقول فيه ابن مالك فالنعت تابع متم ما سبق ما سبق ما هو ما سبق المنعوت جازد طويل النعت الطويل تابع متم لما سبق ما سبق له المنعوت فالنعت تابع متم ما سبق بوسمه بوسمه بوسمه بعلامه فيه او بعلامه فيما يتعلق به بالاسم الثاني وهو النعت السبب وهو النعت السبب إذا فاهمتم هذا البيت تكون قد فهمتم إيش قد فاهمتم التعريف ولا بأس أن نقف مع هذا البيت هذا البيت كما قال بعض العلماء أحسن تعريف ذكر موجود في هذا البيت أحسن تعريف هو المذكور في هذا البيت نظمه ابن مالك وهو الذي قلنا التابعوا الذي يكمل ويتمم متبوعه ببيان صفة من صفاته أو ببيان صفة ما يتعلق به قالوا هذا أحسن تعريف وهو الذي أشار إليه مالك بيش نقل فلنحت تابع متم ما سبق باسمه أو أسن ما بيعتلق لاحظوا ركزوا جيدا نعت تابع تابع هذا جنس فالنعت تابع جنس ما الذي يدخل معنا طيب. لان الجنس في الادخال في الاصل غالب فلما قال المصنف النعت تابع دخل معنا كل وجميع التوابع دخل معنا التوكيد دخل معنا النعت دخل معنا العطف البيان وعطف النسق ودخل معنا البدل كلها داخله في قوله تابع فالنعت تابع الاقسام دخلت غلطنا فالنعت تابع متم ما معنى قوله متم يعني مكمل لمتبوعه وموضح له ومخصص لا بد من هذا القيد وموضح له ومخصص فلا بد أن يكون في هذا أن يكون في النعت إما توضح وإما تخصص وإما أشياء أخرى ستأتي ما متى يكون النعت موضح لمتبوعه هذا سؤال متى يكون النعت موضحا لمتبوعه أنت من متى يكون نعت موضح لمتبوعه؟ إن كان معرفة، إن كان معرفة. فإذا قلت جاء زيد، ها جاء زيد، يحتمل أن يكون هذا اسم زيد، وهذا اسم زيد، وهذا اسم زيد، وهذا اسم زيد. زي زي زي فعندما تقول جاء زيد، هل وضحته ولا ما وضحت؟ ما وضحت. لكن عندما تقول جاء زيد العامل، العامل، هذا جميل. طيب ربما هذا هو العامل هذا عامل لكن عندما تقول جاء زيد الجاهل هذا الجاهل أما هذا عنده علم هذا عنده علم لكن عندما تقول جاء زيد العالم العالم كيف شوف هذا الحرف مع أنه ممكن علم وليحزن وليس مع العالم فرح العالم ومن ميزة في العلم أنه إذا نسب لأحد حتى ولو كان جاهلا يفرح هذا صاحبنا <تصفيق> متى يكون معتو مخصصاً؟, مخصصا قلنا عندما يكون معروفا ومعرفه جاء زيد العالم اي المعروف بالعلم أي المعروف بالعلم ولذلك قال مالك متم ما بقال تابع متم ما سبق متم ما سبق متم ما سبق تابع متم طيب وموضح ومخصص موضح إذا كان معرفة ومخصص متى ها متى يكون إذا كان نكرة إذا كان نكرة جاء غلام جاء رجل رجال كثر يدل على الشيوع ها شائع في أفراد جنسه كما يأتي إن شاء الله لا يخصو به واحد من دون آخر وفي الباب نفسه سيتنا هذا جاء رجل المعروف غير معروف فإذا خصصته إذا جاء رجل كريم كريم ماذا فعل التخصيص التوضيح إذا كان معرفه وإذا كان ايش نكرة أفاد التخصيص قلم قلم رجل قلم رجل اذ ما افاد هنا التخصيص غلام قد يظن البعض انه غلام امرأة فانت عندما تقول غلام رجل افاد التخصيص انه لرجل وليس لامراه ثم قال المصنف بوسمه او وسم ما به اعتلاق الوسم شنو هو الوسم طبعا نحن سبق ان في الدرس الأول عندما تكلمنا على إعراب البسمله في غير هذه الدورة ذكرنا أن العلماء اختلفوا في اشتقاق الاسم وهناك من قال ان الاسم مشتق من الوسم وهذا من الكوفيين وهي العلامة يقال وسمه سمى في وجهه ويقال السمة العلامه العلامة والبصريون قالوا انه مشتق من الوسم من السمو عفوا من السمو والسمو هو العلو الرفعه ورجع الجمهور ماذا مذهب البصريين لان البصريين قالوا دليلنا نحن ان الاسم يرجع الى التصغير ويرجع الى الجمع ومعروف ان التصغير والجمع يردان الاشياء الى صرها وقالوا ايضا الكوفيون ماذا قال قالوا بان لا ربنا عز وجل قبل خلق الخلق لم تكن له اسماء وبعد أن أوجد الخلق اوجدوا له أسماء وبعد فنائهم لا يبقى له اسم لا يبقى له اسم هذا حتى لكثير من المعتزله فرد عليهم الجمهور وقالوا واشتق الاسم الانسم البصري واشتقوا من وسم الكوفي والمذهب المقدم الجلي دليله الأسماء والسمي واختلفوا أيضا حتى في شكل اسم فما اسم أو سموم أو وسم هذه اللغة. يعني بعضهم قال انها تفوت تسعه عشر لغه وبعضهم قال ثمان عشر لغه ولهذا قال اسم سم سمات, سمات وسما سماء ثلثهن نيل ترمكهما على كل الله يهمنا هذا الذي يهمنا ان الوسم هو العلامه سماهم في وجوههم اي علامتهم فالوسم المراد بها ايش المراد بهذه العلامة، فلذلك قال بوسمه أي بعلامة تكون في في المتبوع نفسه. إنما أن تكون العلامة في المتبوع نفسه، وهذا يسمى النعت الحقيقي. وإما أن تكون العلامة في ماذا؟ أن تكون العلامة في في ماذا؟ فيما يتعلق بالمتبوع. فإذا كانت العلامة في المتبوع نفسه، كان النعت إيش هو؟ حقيقيا جاء زيدون العالم جاء زيد العالم جاء زيد الفاضل اذا العالم موجود في حقيقة فهذا نعت حقيقي أما إذا كانت العلم فيما يتعلق بالمتبوع فيكون نعت آنذاك سببيا فتقول جاء زيد الفاضل أبوه الفاضل أبوه فيكون هذا التعريف هذا التعريف الذي ذكره الجمهور واختاره ابن مالك وساقوا في هذا البيت يشمل النعْتَ هي يشمل النعْتَ الحقيقي والنعْتَ السَّلَيْمِ، يشمل النعْتَ الحقيقي والنعت إيش؟ السَّلَيْمِ. طيب، من منكم يذكرون نعْ الجنس والمخرجات من هذا البيت؟ فإذا فهمتم الجنس والمخرجات من هذا البيت تكونوا قد فهمتم تعريف النعْتِ، استراحة. ماذا نخرج من قولنا ها تابع. التابع ماذا قلنا في التعريف الاول التابع هو ايش اسم جنس ماذا قال ابن مالك ماذا قال تابع متم تابع فلما قال تابع ماذا وقع هنا وقع هنا جنس على ماذا يصدق يصدق بجميع التوابع جميع التوابع ما هي يعني الاربعه ولا وقوله متم ما سبق ماذا أخرج؟ اخرج للعطف لا سق لانه مخرج لعطف لا ومخرج للبذل لماذا ركزوا معي جيد لماذا أخرجهما؟ لانهما لا يقصد بهما مجرد ايضاح والتخصيص هذا هو لانهما لا يقصد بهما مجرد ايضاح والتخصيص يعني لا يؤتى بهما من اجل مجرد إيضاح مجرد تخصيص بل كل منهما يعني من العطف أو من البذل مقصود في نفسه كل منهما مقصود في نفسه لماذا اقول أقول هذه التعارف إن هذه التعارف هي التي تجعلكم تفهمون كتاب الله أن, أن تمروا عليه هكذا فقط يعني لعلك تمر على الايه لا تفهمها البدل مقصود لذاته أنا لخصرك يعني معنى اكثر من ذلك البدل مقصود لذاته وعطف النسق مغاير لمتبوعه خذ هذه القاعده تفهموا منها لماذا قلنا خرج البدل وعطف عطف النسق لماذا لان البدل مقصود لذاته وليس مقصودا لغيره ولم يوف به لمجرد ايضاح ولا تخصيص وعطف النسق مغاير لمتبوعه عيدوا أن القاعده ها أنت عن خلق البدل مقصود لذاته وعطف النسق مغاير لمثبق مغاير لمتبوعه مغاير لمتبوعه طيب تابع متم لأنها خرجنا من قولنا متم ما سبق قوله بوسمه ماذا خرج الوسم هي العالمي. ما الذي خرج خرج عطف البيان وخرج التوكيد لأن عطف البيان عطف البيان ها الثاني عين الاول عطف البيان الثاني في غين هو عين الاول كل منهما مقصود في نفسه كل منهما مقصود في نفسه فلذلك قلنا بوسمه خرج به ايش ماذا خرج به خرج به بي عطف البيان والتوكيد اما عطف البيان فلان الثانيه منهم كيف هو عين الاول معنى أنه كل منهما مقصود في نفسه في نفسه هذا تعريف النعت استراحه طيب من يتبرع ويذكر لنا تعريف آخر للنعت؟ طبعا في الاستراحه في اللغة لا إشكال فيه ها هناك من قال الثابع المشتق الذي يكمل متبوعه بتوضيحه إن كان معرفة وتخصيصه إن كان ذكره لدلالته على معنى فيه او فيما يتعلق به واضح تعريف لان ماذا عرفتم ايش عرفتم تعريف الاول لانه هو الشامل والجامع اي تعريف يذكر تفهمونه لانكم ستجدونه ناقصا او ستجدونه غير مبين فهمتم قد ذكرت لكم تعريف البين فلذلك التابع المشتق من مراد المشتق إذا كان معاني كلها عرف لك من المراد المشتق. المشتق هو ما دل على حدث وصاحبه خذ هذا التعريف المشتق هو ما دل على حدث وصاحبه مثل ماذا من يذكر لنا مثل ماذا مثل اسم الفاعل واسم المفعول والصفه المشبهه وامثله المبالغه ومثل اسم التفضيل طيب هل يدخل في المشتق اسم الزمان واسم المكان واسم الاله لماذا نذكر المشتق لان ركزوا معي جيدا اسم الاله يخرج اسم الزمان يخرج اسم المكان يخرج لماذا لا ينعته بها هذه لا ينعته بها لماذا لا ينعته بها عندما نقول المشتق يشمل اسم الفاعل ويشمل اسم المفعول ويشمل اه الصفه المشبهه ويشمل امثله المبالغه ويشمل اسم التفضيل ويشمل لماذا لماذا قلنا هذا لانه يجوز لاسم الفاعل ان يكون نعتا جاء قائم يجوز لاسم المفعول ان يكون نعتا المضروب يجوز لمدل الصفه المشبهه ان يكون نعتا يجوز لامثله المبالغه ان يكون نعتا لكن ركزوا لك معي جيد اسم الطفل يكون نعتا لكن اسم الزمان يكون نعتا الجواب لا ينعت به أبداً. اسم المكان يكون نعتا الجواب لا ينعت به أبداً. اسم الآلة ينعت به؟ الجواب لا ينعت به أبداً. فإن ورد من ذلك شيء، فلا بد أن هناك تقديراً. فلا بد أن هناك تقديراً. طيب، قد يسأل سائل ويقول لماذا لا ينعت؟ باسم الزمان وباسم المكان وباسم الآلة لماذا؟ لماذا؟ لعدم دلالتها على الحدث وصاحبه هذا هو لعدم دلالتها على الحدث وصاحبه فإن دلت على الحدث وصاحبه ماذا يكون يكون لا يصح أن ينعتب يصح أن ينعتبه إذا أعيد هذا المشتق ما هو؟ هو ما دل على الحدث وصاحبه وما مراد من المشتق هنا اسم فاعل اسم مفعول صفه مشبعه امثله مبالغه اسم التفضيل طيب هذه ينعت بها ولا لا ينعت بها ينعت بها لماذا ينعت بها ها انت لماذا ينعت بها لدلالتها على الحدث وصاحبه طيب اسم الزمن واسم المكان واسم الاله هل ينعت بها لا ينعت بها لماذا لعدم دلالتها على الحدث وصاحبه طيب قد يقول قائل كيف لا ينعت بها وهي مشتقة من المصدر ها الجواب وإن كانت مشتقة من المعنى من المصدر بالمعنى الاعم فلا ينعت بها كيف مشتقة من المصدر هي وما اخذ من المصدر للدلالة على شيء المنسوب للمصدر ما اخذ ايش? شنو مشتغل المصدران خلق? ما اخذ من المصدر للدلالة على شيء من سوء لماذا? للمصدر. اذكر مثالا كما اقول لكم دائما ها يقولون بالمثال يبقضح مقال. اذكر مثالا. مثلا ها المفتاح. المفتاح. مصطفى. المفتاح ما أخذ من ماذا? ما أخذ من ماذا لا يعني إحنا استعملنا دائرة الاخذ ولم نستعمل دائرة الاشتقاق لأن دائرة الاخذ اوسع من دائرة الاشتقاق لعندما نقول المفتاح ما أخذ من ملق؟ ما أخذ من الفتح والفتح ما هو؟ مصدر لماذا يقول له المفتاح ما أخذ من الفتح؟ للدلالة على آلة منصوبة إلى ماذا هل الان من سوء الفتح المفتاح من سوء لماذا المصدر طبعا للفتح مثلا خذ مرمي مرمي خذ ما بين قوسين خذ مرمي يعني لا اقصد اعراب الخذ مرميا لا خذ بين قوسين مرمي مرمي ماخذ ما بماذا من الرمي احسنت لماذا للدلاله على مكان أو زمان منسوب لماذا؟ منسوب للرمي منسوب للرمي فهو للدلاله على ماذا؟ على آل منسوب إليه آل منسوب إليه هذا هو التعريف المختصر للنعتي استراحة طيب ما هي أغراض النعتي عند النحات ما؟ ما هي أغراض النعتي عند النوحات افهم هذا جيدا وانا لم اريد ان ادخل الى المثل مباشرة دون ان نفهم اولويات هذا الباب. ها. واذا شئتم ان ندخل المثل المتل مباشرة بعد ما عادماني. ولكن هذه فوائد مهمة اذا على ان بعض طلب عنده اليوم العقد فللأسف أنا لا احضر افر لكن اضطرلتم استضعفوني واخذوني بقوه فلا باس ان نقف هنا على اغراض النعت عند النوحات اغراضها اوصلها بعضهم الى عشرين غرضا واشهرها وافضلها واكثرها استعمالا ثمانيه فنقف عليها لان الوقت ضيق والكلام على هذا طويل واستسمح وان شاء الله في اللقاء القادم سيكون الكلام حول أغراب النعف وعندما نخرج من التوابع إن شاء الله يكون النواصل والباقي يكون سهلا إن شاء الله فنحاول أن نختيما بإذن الله عز وجل هذا المتن في رمضان قبل نحاول قبل دخول رمضان ولعل إن شاء الله لعلنا نضيف يوما آخر لعلنا لا نرى يعني على حسب ربما نوقف بعض الدروس بعض الشيوخ يعني لا تسجل هنا ونزيد يوما آخر لنتم هذا المتن فالمتن هذا الجميل في الحقيقة نحاول أن نختصره ونحاول أن نفكر عبارة فقط وإن لا ففيه أحكام وفيه قواعد وفيه حقائق وفيه أصول وفيه تأصيلات يحتاج ان يحفظها الطالب وما سبق لكم من أول المتن إلى هنا كله قواعد وتأصيلات فإذا حفظتم ما سبق بإذن الله عز وجل سيصبح عندكم رصيدا عظيما في ماده النحو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته